Ei tämä. Ei tämä. Ei tämä. Ei tämä. Ei tämä. Ei tämä. Ei tämä. Why isal biharma? Why is the kawaki? علمت نفسٌ, علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنس يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذي خلّك فسّوك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائب